ياعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كلا تعتذرون لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورزوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنات والله يشهد إنهم كاذبون. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفاجع في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعموا لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عشرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 هم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ضمأ ولا نصب ولا مخمصون في سبيل الله ولا يطعون مط أن يغذوا الخفر ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نزر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألف لامرأ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 وذلك إنا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لا لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه ما جلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الزر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه زره مر أن لم يدعنا إلى زر مسه كذلك الزين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا وما كانوا كَذَلِكَ نَجْزِي كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن, بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما ينهى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصا صين له الدين، لأن من هذه لنكونا من الشاكرين. فَأَمَّا مَنْ أَنْجَاهُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ به نبات الأرض فاختلط به نبات الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اشتركوا في وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 أنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وَاللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بشؤلة مثله وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل خذبو بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانزل كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من به ومنهم من لا يؤمن به وربك علم بالمفسدين وإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا من النهار يتعارفون بينهم قال قسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسولهم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفسهم ظلمت ما في الأرض لفتدت به وسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن يعلمون هو يحيي ويميت وإله ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيزون فيه if he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 ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وتلو عليهم نبي نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قلوا إليّ ولا تنظرون فإن توليت فما سالتكم من أجر نجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجينا هو معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وَمَلَأَهُ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ حَقٌّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله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 الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتهم واجعلوا بيوتكم قبلا واقيم الصلاة قبلا واقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمولا في الحياة الدنيا ربنا ليظل عن سبيلك ربنا نطمس على أموالهم وشد على قلوبهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعذوا حتى إذا أدركه الغلق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين هقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إِيمَانُهَا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون كل ماذا في السماوات والأرض وما تغني وَالنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا المؤمنين الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينٍ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ الله اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الذي من المؤمنين وأن أقن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يزرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بزر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الح ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستغفوا منه أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملاً، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول الذين كفروا إنهاذة إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى معدودة ليقول أن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاقبهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته لا أن ذهب السيئات عني إنه نفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تعرك بعض ما يرحى إليك وظائق به صدرك أن يقولوا لولا أمزل عليه كنز وجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفطره قل فأتوا بعشر سواه مثلي مفطرات ودعوا من استطعت من دون الله مفطرات ودعوا من من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أنما أُنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون آيوجا وهم من كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستبيان مثلا أفلا تذكرون